وَلَ نَبْلُ وَ النَّكُم بِشَي مِنَ, الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين alladhina idza asabat-hum inna lillahi صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعار وَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطْطَوَّ فَبِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ alladheena yaktumoon maa anzalnaa min al-bayyanaati wal hudaa يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا اتواه الرحيم